بسم الله الرحمن الرحيم سَالًا سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ هُدًى فِيهِ مِنْ مَاهِدِ دارو الجن لائكه وامحو في يوم كان لم يقدر 50 الف سنة فاصبر سبعا جميلا هم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَعَهْدٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَبَصَرُونَهُمْ يَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا لضوان الزاعة للشوان تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه إِذَا مَسَّكُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ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 إن عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم فانهم غير ملومين فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوقِ بَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيمِ أَيَطْمَعُ كُلُّ مِنْ إِنْ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كنا اننا خلقناكم مما يعلم فلاما اقسم برب المسارق والمغارب اننا لقدرون وعلى أن نبدل خيرا منهم وما نحن برسوق فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذين ي يخرجونَ منِن الأجداتِ سن كَأََّهُم كأَهُم إ نَصب في خاش خ شعَة أَبصهُم تَرحقُهُم الله ذلك اليوم الذي كانوا يوحدون